ألم توا أن and mm -hmm. What you يحبهم جهنم يصلونها فبئس المصير gesù يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا غَشِيَ لَيْلُ الشَّوْفِ سَوْرَيَا فَإِنَّهُ لَيَوْمُ فَعِيلٍ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يرفع